və you wa ta multim törd福 Oh, قلتم يا موسى أن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فذخلتكم الصارفة وذنتم تنظرون ثم بعثناكم من